ام تحسب أن اثرهم يسمعون او يعقلون ام تحسب ان يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام انهم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا بل هم اضل سبيلا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 ثُمَّ قَضَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَضْضًا يَسِيرًا ثُمَّ قَضَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَضْضًا كَثِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا فوق ثباتا وجعل أهار نفورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا انزلنا من السماء ماءنا انقاضا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ان عاما واناثي كثيرة لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من إما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر إِلَى قُرًى وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيكُمْ قَوْمًا فلا تخلع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاد وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا فَأَنْجَادَ وَهَذَا مِنْ أُجَادٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهَذَا مِنْ أُجَادٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَم إبَشَرًَا فَجَعَلَهَُ سَبَ وَصِحْراء وَبوَ الذي خَلَقَ منَم إذشَرًا فَجَعَهُ سَبَ وَصِصْرَاء وَكانَ رَبّكَ قَديرَ وَكانَ رَبّكَ قدير وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ